هو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً وقدرَوا منازل وقدرَهُ منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرْرَهُ مَرَّكَ أَلَمْ يَدْعُنَا إلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُوِّنَ لِلْمُصَرِّفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدل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 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ذَرَّاءٍ أَمَسَّهُمْ إِذَا لَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرَاهُ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين لو الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذ هم يبغون في الأرض بغير الحق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 إلى دار السلام ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلًّا مَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُخْشِيَتْ وَجُوهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْنِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَكُمْ أَنْ تُمْشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِذْ كُنْنَا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل اللهم يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمَّن أم لا يهدي أَمَّن أم لا يهدي إِلاَّ مَا يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 وَإِن كَانَ بُكَفَ قُل لِي عَمَلِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُمْ بَرِيءٌ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ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 قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعا ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا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 أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعمة من ربكم قد جاءتكم موعمة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 وَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الرَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا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 إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفتغون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا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 فكلبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلايف وأغرقنا الذين كلبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات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 قالوا اجئتنا لتنفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال في العون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم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 وَإِنَّ فِي الْعَالَمِ لَعَالِمٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ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 ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت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 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُلْكَ بَنُو آصِفٍ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا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 قٰوم لا يؤمنون فَهَلْ يَنتظرون إِلَّا مِثْلَ أَيَامِ الَّذِينَ قَلُومٌ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي بَعْكُمْ مِنَ الْمُنتظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَالَّذِكْرِ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 وما أنا عليكم بوكيل، والتبع ما يوحى إليك، واصبر، واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين.